وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إذ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُتُ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يا مُوسَى إني أنا ربك فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس قواه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 واحلل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي مشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا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 قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا لا تفتروا على الله كذبا بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا امرهم بينهم واسروا نجوا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 فألقي السحرة سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم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 إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى وَمَن يَأْتِيهِ مُؤْمِنٌ قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَآئِكَ لَهُمُ الْرَّجَاءُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا هل خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فَأَرْسَلَ بِهِمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إسرائيل قَدْ أَن ووعدناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطول الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه, ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبيه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 أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ أَم أَرَدْتُمْ أَن غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم موعدي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك القسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفاصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي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 وَقَدْ أَتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْغًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَأَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ يتقاتون بينهم يتقاتون بينهم لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون نَحْنُ أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقه إلا لبثتم إلا يوما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 عَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَجِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ خَمَلَ ظُلْمًا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَمًّا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أَوْ يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق وَلَا تعجل بِالْقُرْآنِ من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما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 لَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَرْحَى